بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخذون وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات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 تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود العرش المجيد فعال لما يريد اتاك حديث الجنود في العون وسمود بل للذين كفروا في تكذيب والله من محيط بل هو قران مجيد um